الرياض القرآن يقدم. يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 فذرني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إن كيدي متيل أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أن عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو مذمون لولا ان تداوا من ربه لنبذ بالعراء لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذمون